الحمد لله رب العالمين في والصلاه、الشاشة. والسلام على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين وبعده في غيره من كتبه غالبا وسنتكلم على هذه ا ل م س أ ل ة بالتفصيل عند الكلام على م ق د م ة الكتاب وقبل أ ن نتكلم على ا ل م ق د م ة التي كتبها ا ل إ م ا م النووي وبين منهجه, فيها بين منهجه في ه منهجه كتابه ا في المقدمة يجب علينا بين يجب في في أن نعرف تلك س ل س ل ة هذا الكتاب ونسبه كما يجب علينا أ ن نعرف ا ل إ م ا م النووي وغيره من ا ل أ ئ م ة الذين سنذكرهم في س ل س ل ة هذا الكتاب كتاب كتاب تعالى اختصره تعالى المنهاج للإمام النووي رحمه الله تعالى من كتاب المحرر لإمام أبي القاسم الرافع والإمام الرافع رحمه الله أبي رحمه من رحمه اخذ كتابه المحرر ك خ ل ا ص ة لكتاب الوجيز للامام、الغزالي. وكتاب إ م ل ل غ ز ا ي الغزالي والوسيط والوثيظ والوجيذ للغزالي أيضاً مختصر من البسيط للغزالي فالغزالي ثلاثة البسيظ له هي مختصر من كتب الوجيز مختصر من الوسيط ص ي و و ا ل والبسيط للامام الغزالي مختصر من كتاب ن ه ا ي ة المطلب ل إ م ا م الحرمين رحمه الله تعالى و ن ه ا ي ة المطلب شرح لمختصر ا ل إ م ا م الاذن ي صاحب ا ل إ م ا م الشافعي دون في م خ ت ص ر ه ما سمعه من ا ل إ م ا م الشافعي من قوله ومن معنى قوله كما سنتكلم على هذا إ ن شاء الله ف إ ذ ا المنهاج يعتبر ك ح ل ق ة في س ل س ل ة ط و ي ل ة بعضها من بعض وكما أ ن ا ل إ م ا م النووي اختصر المنهاج من المحرر كذلك جاء ا ل إ م ا م شيخ إ ل ل ا م زكريا ا ل أ ن ص ا ر ي فاختصر كتاب المنهاج في كتابه منهج الطلاب المنهج هو مختصر ل ل م ن ه ج ف ه ذ ه ا ل س ل س ل ة بدات من كتاب مختصر المزني وانتهت في كتاب منهج الطلاب لشيخ ا ل إ س ل ا م زكريا الانصاري وكتاب المنهج أ ي ض ا اختصره ا خ ت ص ر احد علماء القرن الثالث عشر الفجري بكتاب سماه نهج الطلاب ولكن لا رواج له عندنا في المذهب والكتاب إ ن م ا يشتهر ب ش ه ر ة كاتبه ولذلك نعتبر ان س ل س ل ة هذه الكتب التي اختصر بعضها من بعض قد انتهت في منهج شيخ ا ل إ س ل ا م ذ ك ر ي ا ا ل أ ن ص ا ر ي رحمه الله تعالى ونبت النووي وعن وعن لنا أن نعرف بعض الشيء عن ذكرناها نسب بعض التي الشيء الإمام الإمام الرافعي أعلام السلسلة الكتاب هذا في هذه أ م ا ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى فهو الشيخ ا ل إ م ا م أ ب و زكريا يحيى بن شرف النووي ن س ب ة إ ل ى نوى وهي ب ل د ة من بلاد الشام م ع ر و ف ة حتى ا ل آ ن ولد بها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في العشر الاوسط من المحرم في عام الذي كان يعتبر مستور الحال وكان يتجر في دكان صغير بنوى في ا ل ق ر ي ة التي ولد بها ا ل إ م ا م النووي فلما بلغ ا ل إ م ا م النووي من العمر عشر سنوات و ب د أ يميز في أ م و ر ا ل ح ي ا ة أ ج ل س ه والده في دكانه للبيع والشراء على ع ا د ة الاباء من الاستفاده من ابنائهم م رحمه إلا النووي الله الذي الله منذ طفولته أن أعده منذ أعباء ع لم ي س ت أ ن س ب أ ع م ا ل ا ل ت ج ا ر ة ولم ي أ ل ف ه ا ولم ينخرط فيها فكان لا يشتغل بالبيع والشراء عن ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بل كان يداوم على ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن ويشتغل به عن البيع والشراء وكان وهو الصبي في هذه السن التي ت أ خ ذ فيها ا ل ط ف و ل ة حقها ويقضي فيها الطفل كل أ و ق ا ت ه في اللعب كان ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يكره الله واللعب مع الصبيان ويشتغل ب ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن بما أ ع د ه الله ت ع ا له ى ل من ا ل م ن ز ل ة ا ل ع ظ ي م ة و ا ل م ك ا ن ة ا ل ع ا ل ي ة ا ل ر ف ي ع ة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولذلك بدت عليه علامات الصلاح وعلامات التقوى يقول الشيخ ياسين بن يوسف الزركشي بن ر أ ي ت النووي وهو ابن عشر سنين بنوى و ر أ ي ت الصبيان يكرهونه على اللعب معهم وهو يهرب منهم ويبكي ل إ ك ر ا ه ه م و ي ق ر أ ا ل ق ر آ ن في تلك الحال فوقع في قلبي حبه وجعله أ ب و ه في دكان فجعل لا يشتغل بالبيع والشراء عن ا ل ق ر آ ن قال الزركشي ف أ ت ي ت الذي يقرئه ا ل ق ر آ ن أ ي أ ت ى إ ل ى معلمه فوصيته به وقلت له هذا الصبي يرجى أ ن يكون أ ع ل م أ ه ل زمانه و أ ن ه د ه م ويرجى أ ن ينتفع الناس به فقال له معلم الشيخ النووي أ م ن ج م أ ن ت هل اخذت هذا الكلام من قبيل التنجيم فقلت لا و إ ن م ا أ ن ط ق ن ي الله بذلك قال الزركشي فذكر ذلك لوالده فحرص عليه إ ل ى أ ن ختم ا ل ق ر آ ن وقد نهز الاحتلام قال ا ل إ م ا م ابن السبكي فلما كان ابن تسع ع ش ر ة س ن ة قدم به والده دمشق فسكن ب ا ل م د ر س ة ا ل ر و ا ح ي ة وحفظ فيها التنبيه ا ل ت ن ب ي ه ل إ م ا م باسحاق الشيرازي بحجم المنهاج يقع في حوالي م ئ ت ي ص ف ح ة من القطع الكبير فهو كتاب كبير و ي ع س ر حفظه إ ل ا على من وفقه الله تعالى إليه فحفظ اليه إ م م ا ت ن ب في نحو أ ر ب ع ة أ ش ه ر ونصف حفظ كتاب التنبيه كل يوم وحفظ في هذه ا ل ف ت ر ة ربع مهذب ل ل إ م ا م الشيرازي أ ي ض ا وطبعا هذه ف ت ر ة و ج ي ز ة كون ا ل إ م ا م النووي يستطيع أ ن يحفظ هذا الحفظ في هذه ا ل ف ت ر ة ا ل و ج ي ز ة هذه وحدها ك ا ف ي ة ل أ ن تكون ك ر ا م ة للامام النووي رحمه الله تعالى وكان ي ق ر أ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ في كل يوم ليس ي ق ر أ في كل أ س ب و ع درسا واحدا كما نعمل نحن اليوم نحن نقرا أ في هذه ل أ ي ا م في كل أ س ب و ع درسا واحدا في الفقه ويثقل هذا على كثير من الشباب على كثير من إ خ و ا ن ن ا يثقل عليهم ويجدون فيه م ش ق ة ويجدون فيه جهدا لما من نووي ما كان ي ق ر أ في كل يوم درسا و إ ن م ا كان ي ق ر أ في كل يوم اثني عشر درسا على المشايخ شرح وتصفيش وفقر وحديث واصول ونحو ولغه إ ل ى ان بارك وبارك الله له في العمر اليسير ووهبه العلم الكثير فكان يقرا درسين في الوثيق الامام الغزالي الذي كل يوم وثالثا في المهذب الامام ا ل ش ر ا ز ي ورابعا في الجمع بين الصحيحين ودرسا خامسا في صحيح مسلم ودرسا سادسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا سارعا في إ ص ل ا ح المنطق لابن ا ل س ك ي ث في ا ل ل غ ة ودرسا في التصريف ودرسا في أ ص و ل الفقه ت ا ر ة ي ق ر أ في النمى ل أ ب ي اسحاق شيرازي و ت ا ر ة في المنتخب للامام فقر الدين الرازي ودرسا عاشرا في أ س م ا ء الرجال و ي ق ر أ درسا في أ ص و ل الدين قال ا ل إ م ا م النووي وكنت أ ع ل ق جميع ما يتعلق بها أ ي بهذه الدروس من شرح مشكل و إ ي ض ا ح ع ب ا ر ة وضبط ل غ ة وبارك الله لي في وقتي واشتغالي و أ ع ا ن ن ي علي وبذلك بلغ ا ل إ م ا م النووي ما بلغه من ا ل م ك ا ن ة في تاريخ هذه ا ل أ م ة في جميع مجالات العلم في الفقه وفي ا ل أ ص و ل وفي الحديث وفي ا ل ل غ ة وفي التفسير وفي كل علم من علوم الشرع وكان أ ي دمام النووي كما يقول القطب اليونيني لا يضيع له وقتا في ليل أ و نهار م الا يضيع وقتا أبدا إ في و ظ ي ف ة من الاشتغال بالعلم حتى أ ن ه في ذهابه في الطريق و إ ي ا ب ه يشتغل في تكرار محفوظاته أ و يشتغل بالمطالعه وبقي على هذا الشكل في هذه ا ل د ر ا س ة ا ل ج ا د ة ا ل د ا ئ ب ة ا ل م ت و ا ل ي ة ست سنوات ي ق ر أ على هذا النحو وقد مرت عليه سنتان لا يضع فيها م جنبه على الارض أ ر مرت ض ت عليه س ن ن جنبه لا على ل فيها ا يضع أ ولما كيفيه نومه فقد حكى البدر بن جماعه انه ساله عن نومه فقال اذا غلبني النوم استندت إ ل ى الكتب لحظه وانتبه يغفر اغفاءه بسيطه وبعد ذلك ينتبه ويبدا بالاشتغال بالعلم شغله طلب العلم عن كل م ت ع ة من متع الحياه ولا شك أ ن من كان بهذه ا ل ه م ة ا ل ع ا ل ي ة لا بد له أ ن يصل إ ل ى ما يحبه ويتمناه ولذلك وصل ا ل إ م ا م النووي رحمه الله بجده وطلبه وورعه و ت ق و ى إ ل ى م ك ا ن ة لم يصلها إ ل ا القليل من علماء هذه ا ل أ م ة ل أ ن ه ما ترك فنا من فنون العلوم ا ل ش ر ع ي ة إ ل ا وكتب فيه وما كتب في فن د الا وكان اماما فيه احتاج إ ل ي ه الموافق له في المذهب والمخالف ف ا ل إ م ا م النووي لا يقال فيه إ ن ه شافعي فقط فهو شافعي دون في الفقه الشافعي ولكن علومه يحتاج إ ل ي ه ا كل فقيه في عالم ا ل إ س ل ا م يحتاج إ ل ي ه الشافعي ويحتاج إ ل ي ه المالكي ويحتاج إ ل ي ه الحنفي ويحتاج إ ل ي ه الحنبل ويحتاج إ ل ي ه كل عالم من علماء هذه ا ل أ م ة بل احتاج إ ل ي ه الموافقون له في ا ل ع ق ي د ة والمخالفون حتى إ ن ا ل ش ي ع ة ينقلون عن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى وما هذا إ ل ا لمكانه هذا ا ل إ م ا م العظيم من العلم في عالم ا ل إ س ل ا م واما في المذهب فقد انتهت ر ي ا س ة المذهب إ ل ى ا ل إ م ا م الشافعي في عصره بل وفي العصور التي جاءت من بعده إ ل ى يومنا هذا فصار شيخ المذهب بلا منازع ولا مدافع و إ ذ ا أ ص ف ا ل س ي خ ا ن في المذهب الشافعي ف إ ن هذه ا ل ك ل م ة تنصرف إ ل ى ا ل إ م ا م النووي و إ ل ى ا ل إ م ا م الرافعي رحمهما الله تعالى الذي تولع بكتبه كانت كتب الشيرازي ذريعه تخطيط وكان ا ل إ م ا م النووي متولعا بها ولذلك حفظا ربعا و ه ذ ب وحفظتا بها كاملا ف ت أ ث ر بصاحبهما ب ا ل إ م ا م ابي اسحاق الشيرازي الذي كان على جانب من الزهد والورع ما يحاكيه فيه إ ل ا القليل من أ ب ن ا ء امتنا فكان ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى على هذا الجانب العظيم من الزهد والورع ص ر ت إ ل ي ه ب ر ك ة ا ل إ م ا م الشيرازي من خلال كتبه التي ق ر أ ه ا ا ل إ م ا م النووي فكان ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ما ي أ ك ل في اليوم والليله لاكله و ا ح د ة بعد العشاء و أ م ا قوته فكان من قبل والده يرسل له والده في كل شهر شيئا ي س ي ر من الطعام فيوزعه على أ ي ا م الشهر ولا ي أ ك ل من م ص د ر آ خ ر وكان لا ياكل ش ر ب إ ل مرة مرة السحر يشرب السحر واحدة واحدة و في في ي أ مرة و اللحم ح د بعد ة ا ع ش ا وكان إذا ء سرب ا الماء البارد الماء المعتدد خلاف ما يشرب يشرب على ن ن عليه ل في ي هذه ا ا أ و ك الا ن يأكل اذا ل ل إلا ح م إ توجه إ ل ى نوى ما ي أ ك لانه ل ل ل ح م أ يحرمه على نفسه ولكنه ما كان ي ت ع ح له اكل اللحم الحلال الذي ي ن س به إ ل ا في بلده نوى ولذلك ما كان ياكله إ ل ا إ ذ ا ذهب الى نوى وكان من و ر ع ي ن رحمه الله أ ن ه لا يتناول شيئا من ف ا ك ه ة دمشق م ك ت في دمشق تلك ا ل ف ت ر ة ا ل ط و ي ل ة من الزمان وما تناول فيها ف ا ك ه ة من فواكه دمشق لماذا لم يتناول من ف ا ك ه ة دمشق قال لما في بساتينها من ك ث ر ة ا ل و ق ف كانت كثير من بساتين دمشق م و ق و ف ة وكثير من الناس تملك تلك ا ل أ و ق ا ف فاخترط فيها الحلال بالحرام فكان ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى ما ي أ ك ل من ف ا ك ه ة دمشق خ ش ي ة من أ ن ي أ ك ل من بستان كان وقفا فهو يتمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك لا يكون إ ي م ا ن المرء ك ا م ل ا حتى يدع ما لا باس به خ ش ي ة مما به باس فمن اتقى الشبهات فقد ا ت ب ر أ لدينه وعرضه فكان ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى يطبق هذا على نفسه وكان لا يقبل من أ ح د شيئا إ ذ ا تقدم إ ل ي ه أ ي إ ن س ا ن بشيء لا يقبله منه ودرس بدار الحديث ا ل أ ش ر ف ي ة ولم يتناول فلفا واحدا ومناقب ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى أ ش ه ر من أ ن تذكر و أ ك ث ر من أ ن تحصر ولا يمكننا أ ن ن أ ت ي عليها في هذه ا ل ت ر ج م ة ا ل و ج ي ز ة وفي هذا ز م ن القليل الامام النووي لم يعمر كما سمعتم قبل قليل ولد في عام ستميه وحد وثلاث من ا ل ه ج ر ة وتوفي عام ستميه وسته وسبعين اي انه عاش خمسا و أ ر ب ع ي ن س ن ة لكنه في هذه ا ل م د ة ا ل و ج ي ز ة من العمر استطاع أ ن يترك لنا تراثا علميا اقول يستطيع ي الإنسان أن ر أ أ لا ق لا يستطيع الانسان ان يقراه في مثل هذه ا ل ف ت ر ة التي كتبه بها إ م ا م النووي رحمه الله ل أ ن ه كما ر أ ي ن ا لما كان عمره عشر سنوات ما كان يكتب شيئا كان مشغولا بحفظ ا ل ق ر آ ن الكريم ولعله ب د أ في طلب العلم م ت أ خ ر ا ف إ ذ ا افترضنا ب أ ن ه ب د أ في طلب العلم في هذه السن ا ل م ب ك ر ة معنى ذلك أ ن ه متى بدا بالتاليف قطع ا ما ب د أ بالتاليف في هذه السن يعني كان ذلك لا عاما عمره يقل بالتأليف بدأ خمسة وليست الرسائل و أ م ا الرسائل ا ل ص غ ي ر ة و ا ل ب ؤ ل ف ا ت ا ل ب س ي ط ة التي أ و د ع ه ا في كتابه المجموع لو أ ر د ن ا أ ن نحصرها لبلغت عددا كبيرا ضمن كتاب المجموع للامام النووي مباحث, مباحث عامه هذه المباحث لو أ ر د ن ا أ ن نفرزها و أ ر د ن ا أ ن نستلها من كتاب المجموع لكانت كتبا م س ت ق ل ة ق ا ئ م ة بذاتها ضمنها ا ل إ م ا م النووي كتابه المجموع نحن ا ل آ ن ما اريد أ ن نتكلم على هذه الرسائل و إ ن م ا نريد أ ن نتكلم على الكتب ا ل م س ت ق ل ة التي أ ل ف ه ا ا ل إ م ا م النووي أ و ل ا في الفقه د و ن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في الفقه م ج م و ع ة من الكتب بعضها م و س و ع ة و ب ع ض ه الكتاب مختصرة ا ا ل أ و ل ر و ض ة الطالبين اختصره ا ل إ م ا م النووي رحمه الله من الشرح الكبير للامام ي ب القاسم ا ل ر ا ف ع و ر و ض ة تقع في اثني عشر مجلدا بالخط الصغير ا ل إ م ا م النووي رحمه الله اختصر الشرح الكبير ل ل ر ا ف ع وزاد عليه زيادات ف ا ل ر و ض ة ثلثا ا ل ر و ض ة تقريبا هي مختصر الشرح الكبير للرافع والثلث ا ل أ خ ي ر هو ما زاده ا ل إ م ا م النووي على الرافع في الشرح الكبير ولا أ ع ن ي بهذه ا ل ز ي ا د ة أ ن ه جعلها م س ت ق ل ة في مكان في الكتاب و إ ن م ا كان يختصر الفصل أ و الباب أ و ا ل م س أ ل ة ويعقب ا ل إ م ا م النووي على ذلك ب ز ي ا د ة من عنده يقول في أ و ل ه ا قلت وفي آ خ ر ه ا والله أ ع ل م وهذه التي تسمى بزوائد ا ل ر و ض ة تقراون في كثير من كتب المذهب قول ا ل أ ئ م ة ذ ك ر ه الإمام النووي في زوائد ا ل ر و ض ة زوائد ا ليست ر و ض ة ل كتابا مستقلا و إ ن م ا هي ا ل أ م و ر التي أ ض ا ف ه ا ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى في ا ل ر و ض ة زياده عما اختصر به كتاب الرافع ي الشرح الكبير فالروضة في اثنين مجلداً عشر تقعه الكتاب الثاني في الدقه هو المنهاج الذي اختصره من المحرر الرافعي ولم يختصر فقط محرر الرافعي و إ ن م ا ذكر عليه أ ي ض ا زيادات وذكر على الرافعي استدراكات تقدر بثلث المنهاج إ ذ ن ثلثان منهاج مختصر من المحرر ا ل إ م ا م الرافعي و أ م ا ثلثه فهي زيادات و د ر ا ك ا ت و إ ي ض ا ح ا ت من قبل ا ل إ م ا م النووي على ا ل إ م ا م الرافعي رحمه الله تعالى وكتاب الثالث الكتاب الخامس ا ل إ ي ض ا ح في مناسك العجز الكتاب السادس الفتاوى منها ما جمعه تلميذه بن عطار جمع فتاوى ا ل إ م ا م النووي ومنها ما كان ب خ ط ا ل إ م ا م النووي نفسه الكتاب السابع دقائق ا ل ر و ض ة وصل به إ ل ى كتاب ا ل ص ل ا ة ولم يتمه الكتاب الثامن تحميص الغنائم الكتاب التاسع وهو ر س ا ل ة ص غ ي ر ة الترخيص في ا ل إ ك ر ا م والقيام والكتاب العاشر شرح الوسيط للغزالي شرح منه ق ط ع ة ولم يتمه والكتاب ا ل ح ا ل ي عشر التحقيق وهو وأشهرها وصل ولم وهو والكتاب مواضع المذهب فيه يتمه من المسافر كالمختصر المهذب عندنا الثاني النبي أدق الكتب صلاة الطالب إلى لشرح تحفة عشر شرح في في من جميع كتاب التنبيه ايضا شرع به ولم, يتم. عشر مهمات الأحكام. وصل به ولم يتم. يتمها ت الكتاب ا ح ا الى طعارة البدن م ولم وصل والثوب به ي م لم م هذه ه كتب ت ي و ا ا ل ك ت الرابع عشر الاصول والضوابط وهي ر س ا ل ة ص غ ي ر ة قمت بتحقيقها انا وستنشر قريبا في م ج ل ة معهد المخطوطات في ج ا م ع ة ا ل دول ا ل ع ر ب ي ة والكتاب الخامس عشر هو المجموع شرح المهذب وهو الكتاب الذي لا يخطى على أ ح د وما منكم من أ ح د إ ل ا ويعرف هذا الكتاب الذي يعتبر من أ ك ب ر الكتب في جمع ا ل أ ق و ا ل في المذهب بل يعتبر من أ ك ب ر الكتب التي صنفت في الفقه المقارن ولو أ ن الله تعالى أطال ا ل عمر ن وتمكن و و ي من إ ت م ا ن كتاب المهذب كتاب المجموع شرح المهذب لاغنانا كتابه عن أ ي كتاب خلافي اخر دونا في الفقه المقارن إ ل ا أ ن الله تعالى ما أ ر ا د ذلك فتوفي الامام النووي ولما يتمكن من اتمام كتابه المجموع ن عشر ر ا ا ل م ت هذه الكتب التي تركها لنا ا ل إ م ا م النووي في الفقه و أ م ا في الحديث وعلومه فقد س ر ح ا ل إ م ا م النووي صحيح مسلم وكلكم تعرفون ماذا دون ا ل إ م ا م النووي في شرحه على صحيح مسلم من خلال سماعكم ل ش ر ح ن ا للصحيح في شرح ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى الكتاب الثاني الرياض الصالحي الكتاب الثالث الاذكار المنتخب من كلام س ي د الابرار وهو في عمل اليوم و ا ل ل ي ل ة وما ورد فيهما من اذكار الكتاب الرابع عن ا ر ش ا د وهو مختصر ل م ق د م ة ابن الصلاح في مصطلح ح د ي ث ثم اختصر كتاب الارشاد في كتاب سماه التقريب الذي شرحه الامام جلال الدين ا ل ص ي و ط ي بتدريب الراوي الكتاب الثالث كتاب الاربعين ا ل ن و و ي ة وهو كتاب مشهور لا يخفى على احد وربما يظن كثير ا من الناس أ ن هذا الكتاب من الكتب ا ل ص غ ي ر ة التي لا يلقى لها البال ولكن هذا خطا أ أربعين الأحاديث أصول الأربعين الإمام النووي في حجم بسيط. حديثا الدين الإمام النووي في هذه الأربعين التي ا ا لم ولكن حجم من صحيحية في بسيط صحيحية في تعتبر تعد ت ذكر ر هذه هذه ه خ ا ذكر الامور التي يقوم عليها هذا الدين الحنيف ولذلك من حفظ ا ل أ ر ب ا ب ه ان يحفظها ل أ و ل ا د ه ل أ ن ه ا من أ ص و ل الدين وقواعده من حفظها حفظ أصول الدين العامة أركان هذا الدين العامة معنات اليوم العامة الدين أركان الدين ولكن هذا واجب. يجب علينا أن نحفظها نحفظ حفظها حفظ يحفظها يحفظها في هذا هذا لا الكبار ولا الصغار واجب الكسس أصول يجب لهذا الدين في هذه ا ل أ ر ب ع ي ن التي اختارها ا ل إ م ا م النووي والنووي ليس الوحيد الذي اختار ا ل أ ر ب ع ي ن كثير من العلماء من كان يختار م ج م و ع ة من ا ل أ ح ا د ي ث في تصوره أ ن ه ا ا ل أ س س التي تقوم يقوم عليها الدين لكن أ ش ه ر هذه الكتب التي اختيرت هي كتاب ا ل أ ر ب ع ي ن ا ل ن و و ي ة للامام النووي رحمه الله شرح أ ي ض ا صحيح البخاري إ ل ا أ ن ه ما أ ت م ه شرح به بدء الوحي ولم ا ك ت ا الذي وراءه داود الوضوء ب أبي به وصل إلى ل و شرح سنة أبي داود وصل به إلى ولم يتمه أ ي ض ا أ م ل ا إ م ل ا ء على حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن م ا الاعمال ب ا ل ن ي ا ب وله كتاب ا ل أ م ا ل في الحديث و ا ل خ ل ا ص ة في أ ح ا د ي ث الاحكام وصل فيه إ ل ى الزكاه ولم يتمه وله أ ي ض ا كتاب اسمه جامع ا ل س ن ة شرع فيه ولم يتمه و أ م ا في العلوم ا ل أ خ ر ى فله كتاب مناقب الشافعي ه ق ي ومختصر أ س د ا ل غ ا ب ة في ح ي ا ة ا ل ص ح ا ب ة لابن الاثير وكتاب ل بستان العارفين وكتاب أ د ب المفتي والمستفتي وكتاب التبيان في آ د ا ب ح م ل ة ا ل ق ر آ ن وكتاب ت ح ف ة الطلاب في الفضائل وتهذيب ا ل أ س م ا ء واللغه وهو من نفائس الكتب التي سُنِّفت في ب ا ب ب ه وموضوعها ا ا ل ن س ب ة ل ل أ م و ر ا ل ل غ و ي ة و ب ا ل ن س ب ة للتراجم التي ذكرها ا ل إ م ا م النووي رحمه الله إ ل ا أ ن ه سوده ولم يبيضه ذ ولذلك ذلك ا الكتاب حينما يطاجع الإنتال كثيرا الثغرات وكثيرا الثقط وما السبب إلا الإمام النووي فيه يجد فيه كثيرا من الثغرات وكثيرا من التقط وما في من من إلا أن الإمام النووي لم الكتاب يتمكن من تبيض هذا أ وله أنه م يتمكن من م م ت إ ا ف كتاب ا المادة إلا أنه ما ن أنه يجمع فيه م من م ك ن إ ت م ه ولو ك ت ا طبقات ا ل ف ق ا ء توفي النووي رحمه الله تعالى في الثلث ا ل أ خ ي ر من من وستمائة من رحمه والعشرين سنة عنه ونفعنا ليلة الأربعاء الرابع رجل الهجرة الله في ورضي تعالى وأرضاه به وبكتبه وجعلنا من الذين يتاسون أ بسلف هذه الامه ويقتدون بمنهجهم ما يقل ش أ ن ا عن ا ل إ م ا م النووي في الجمع والتحقيق والترجيح في المذهب وقبل الامام الراسع والنووي كانت أ ق و ا ل فقهائنا ا ل ش ا ف ع ي ة م ن ت ش ر ة وكان ا ل إ ن س ا ن ي ق ر أ لعله من أ ك ث ر المذاهب ت أ ل ي ف ا مذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى أ ك ث ر فيه ا ل ش ا ف ع ي ة من ا ل ت أ ل ي ف وانتشرت ا ل أ ق و ا ل وتعددت المناهج ولذلك كان ي ع ص ر على ا ل إ ن س ا ن أ ن يعرف ا ل ر أ ي في المذهب و إ ن م ا كان يقول هذا قول فلان وهذا قول فلان وقال فلان وفلان وفلان, وفلان بكذا لكن ما كان يوجد كتاب يعتمد للفتوى على مذهب ا ل إ م ا م الشافعي إ ل ى أ ن جاء الشيخان الكبيران ا ل إ م ا م ا ن العظيمان أبو القاسم ا ا ل ر فالامام ع و إ م ل ن و و ي ر ح ه الرافعي ل فالإمام ل ه ا رحمه الله تعالى لما صنف كتابه المحرر الذي يعتبر ك ا ل خ ل ا ص ة لكتاب الوجيز ا ل إ م ا م الغزالي ذكر به ا ل ر ا ج ح في المذهب والمعتمد من ا ل أ ق و ا ل فكان الامام الرافعي من أ و ا ئ ل الذين وحدوا أو جمعوا اقوال أ ص ح ا ب ن ا في المذهب الراجحة من المرجوع منها. ولذلك ب ي ن ا ا ر المرجوع ا منها ج ح ة من ل و قال كثير ا من أ ص ح ا ب ن ا لولا الرافعي لما كان النووي لأن النووي استفاد ل ن و و ي ا ف ا ئ د ة ع ظ ي م ة من كتب الامام إ م ل ر ا ف ع ع ي ن الرافعي ن و و ي ا س ت د ك على ل ر ا وزاد ولكننا زيادات عليه كثيرة الفضل ا ل أ ع ظ م ل ل إ م ا م الرافعي ل أ ن ه هو الذي جمع شوارد المذهب وجمع دقائق وجمع اقوال اصحابنا في كتابه الشرح الكبير ي الوجيذ ر شرح الرافع شرح للإمام الغذالي الإمام بشرحين الشرح الأول الشرح الكبير والشرح الثاني ص أ م ا الشرح الكبير فقد دون ف ي ه معظم ما قاله اصحابنا في المذهب في ا ل م س أ ل ة ا ل و ا ح د ة ولكنه ما رجح به كما رجح في المحرر ولا رجح به كما رجح ا ل إ م ا م النووي في المنهاج وفي ا ا الكتب أعطاه ل على ملكة غيره ذخيرة من الشافعي رحمه الله. الإمام في الإمام الغزالي في شرحين الشرح وفي نفس الشرح والشرح الكبير الصغير و ي ن ف الوقت أ خ ذ كتابه ا ل م ح ر ر ك خ ل ا ف ة لكتاب امام الغزالي الوجيز ونقل ا ل إ م ا م ابن السبكي عن ابن ا ل صلاح عن ا ل ص ف د ي أ ن ه قال توفي في آ خ ر ذي القعده ة وفاة في آخر في, عام أو في أول ولذلك نجد بعض المؤرخين يؤرخوا آخر الرافع في عام من عام نجد من بعض عام أو أول ولذلك و ج ونجد الهجرة ر المؤرخين يؤرخوا في عام من السبب في ذلك أنه توفي في آخر ة وفاةه توفي من أنه بعض السبب عام ذلك في في في عام وفي ل ل ل ذ ك ا خ ت ت ا ا ل ر و ة في و ف ا ة الامام إ م ل ل ر ا وفاة ا ف فبين ع ي إ الرافعي م ا وميلاد الإمام النووي إ م م ا ا ل سبع سنوات الامام الرافعي له كتب ك ث ي ر ة غير الشرح الكبير والشرح الصغير والمحرر ف ل و شرح مسند الإمام, الامام الشافعي هذا يظن كثير من الناس ان الامام الشافعي هو الذي دونه الامام الشافعي ر ح ما ه ل ل تعالى ه ما دون ا ل م ث ن د وانما املا كتبه ا ل ق د ي م ة و ا ل ج د ي د ة في بغداد وفي مصر وكان إ ذ ا أ م ل ى فقهه يملي الدليل عليه ولذلك من ي ق ر أ منكم كتاب ا ل أ م ل ل إ م ا م الشافعي يجد ا ل م س أ ل ة ويجد دليل ا ل م س أ ل ة بما يذكره ا ل إ م ا م الشافعي من أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم عن من اخانيده عن ا شيوخه روى عن الربيع بن سليمان ا ل ب ر ا د ي الذي يعتبر ر ا و ي ة الامام إ م ل ل ش ا ا ف ع عنه ي روى كتب إ الشافعي م ا واستخلص منها مسند الامام إ م ل الأحاديث التي استدل ل ش ا بها ا ف ع ي إذن إ الشافعي م ا على فمسند ليس تصنيف الشافعي ليس الإمام استخلصه الإمام فقهه فمسند تصنيف هو وإنما ما الأصم الإمام الشافعي من كتب الإمام وكذلك استخلص ا ل إ م ا م الطحاوي المشهور كان في بداية حياته الطحاوي كان شافعي المذهب وبعد ذلك وقع بينه وبين خاله المزني كلام و ت ر ك مذهب انتقل ل الشافعي إ م م ا ا و إ ل ى مذهب الامام ا ا ل ط ح و ي ر حنيفه م ه الله تعالى أيضا استخلص من كتب السنن الشافري السنن لم الامام وإنما جمعه كتب الامام الشافعي ن هذين ا ل كتاب سنن الشافعي ا ل س ن منهم من, الكتابين من شرح هذين بكتابين مسند ن شرح م الشافعي والسنن ومنهم من اختصرها ومنهم من اختار منها وممن من شرحها ا ل إ م ا م عبد الرحمن البنه رحمه الله تعالى والد حسن البنه م مسند والسنم فممن مسند الإمام الشافعي؟ الإمام في الشافعي الشافعي الرافعي شرح شرح القاسم أبو ومن مؤلفات ا ل إ م ا م ا ل ر ا ف ع ا ل ت ز ن ي ب و ا ل أ م ا ل ي ا ل ش ا ر ح ة على مفردات ا ل ف ا ت ح ة وهي ثلاثون مجلسا أ م ل ا ه ا أ ح ا د ي ث ب أ س ا ن ي د ه عن اشياخه على س و ر ة ا ل ف ا ت ح ة و ل و كتاب ا ل إ ي ج ا د في أ خ ط ا ر السجان فيه فوائد ومباحثات خطرت له أ ث ن ا ء سفره إ ل ى الحج و ل و كتاب محمود في الفقه لم يتمه ذ ا ما تركه ا ل إ م ا م الرافعي لنا من التراث طبعا إ ذ ا م ا ق س ن ا ه بما تركه ا ل إ م ا م النووي تجد أ ن تراثه قليل ب ا ل ن س ب ة للامام النووي ولكن له م ك ا ن ة ع ظ ي م ة في الفقه ل أ ن ه يعتبر أ و ل من جمع ورجح عندنا في المذهب حتى يخرج من أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ن ا القول الواحد والفتوى الواحده ة إمام الرافع اختصر ا ت ك ب المحرر من الوجيز ا ل إ م ا م الغزالي هو لم يذكر في المحرر ب أ ن كتاب المحرر مختصر من الوجيز ما ذكر هذا ولكن هو ما في الوجيز من الأقوال وخلافة الوجيز من شرح الوجيز والشرح والشرح حوالي وشرحه خلافة السقر الشرح الكبير والشرح الصغير والشرح الكبير ثلاثين مجلدا ليس كبير كتابا من من بشرحين ما ما جدا صغيرا وشرحه في في في في يقع في صغير شرح شرح من خلال شرحه للكتاب بهذين الشرحين الكبيرين اخذ ل ك ب ي ي ر ن أ خ ل ا ص ة كتاب الوجيز وضمنها في كتابه المحرر الوجيز للامام ا الغزالي, الغزالي ح ج ة ا ل إ س ل ا م ما يخفى ذكره على واحد منكم وهو اعرف من أ ن يعرف ما يحتاج الامام الغزالي رحمه الله تعالى إ ل ى تعريف فهو من أ ك ب ر أ ع ل ا م ا ل إ س ل ا م ومن أ ش ه ر ه م لماذا ل غ ز ا ل ي كان مغرما ب أ ح د ا ل أ ئ م ة من أ ص ح ا ب ن ا الشافعيين ايضا يقال له الامام الواحد صاحب التفسير, الواحد هذا له ثلاثة كتب في التفسير البسيط وسماها ب أ س م ا ء كتب ا ل إ م ا م الواحد ي حبا به فسمى البسيط في الفقه والوسيط في الفقه والوجيز في الفقه فالوجيز مختصر من الوسيط والوسيط مختصر من البسيط هذه الكتب الثلاثة فلا يكاد يوجد عالم في مذهبنا الا وشرح كتاب الوسيط يعني قلما تجد واحد من أ ع ل ا م مذهبنا الا و ل و شرح على وسيط ا ل إ م ا م الغزالي ويقول المؤرخون ما شرح كتابان بعد كتاب الله تعالى كما شرح التنبيه ل ل إ م ا م الشيرازي والوسيط ل ل إ م ا م الغزالي أ م ا التنبيه فقد ذكرت لكم أ ك ث ر من م ر ة ب أ ن ي وقفت له على ست وسبعين شرحا ست وسبعين شرحا التي اطلعت عليها في شرح التنبيه للامام الشيرازي رحمه الله تعالى و أ م ا الوسيط فشرح أ ك ث ر من هذا بكثير إ ذ ا نحن لو أ ر د ن ا أ ن نجمع شرح الوسيط وشرح التنبيه للسيرازي و ا ل غ ذ ا ل ي لجمعنا م ك ت ب ة ض خ م ة تفوق أ ك ب ر م ك ت ب ة من المكتبات ا ل م ع ا ص ر ة ا ل م و ج و د ة اليوم هذا شرح كتابين فقط من كتب المذهب عندنا واما كتاب الوسيط, كتاب الوسيط موجود, موجود منه نسخ ويوجد منه شروح منها ما هي ك ا م ل ة ومنها ما هو ما وجد بعضه و ب ع ض ه الاخر لم يوجد يوجد في ج ا م ع ة الدول العربيه مع المخطوطات في مصر ع د ة نسخ في شرح الوسيط وفي ج د مكتبات ا ل أ ز ه ر أ ي ض ا بعض النسخ في شرح الوسيط ويوجد شروح الوسيط والوجيز في مكتبات العالم متناسرة موجود وطبوع طبع طبع طبع طبع وطبع طبع الوسيط لا, حتى الآن. لا ولا شرحا. الرافع الآن متنا متنه شرحا شرح حتى الوجيز منه جزء في أ س ف ل المجموع تقريبا ثلث الشرح الكبير وما أ ت م ه الذي شرع في طباعته نسال الله تعالى أ ن يهيئ له من يطبعه ه عليه ولا رأيته ولا أنه منه نسخ في المكتبات فيما اطلعت عليه عليه وأما ولا ولا توجد وقد يوجد ونحن أعلم فما المكتبات فيما من المكتبات العالم لم نطلع عليه. البسيط للإمام الغزالي رحمه البسيط اطلعت نساف اطلعت البسيط الغزالي نطلع ل ل في في الغزالة في مختصر وهو ي ن الجويني عام توفى من شيخ ا ل إ م ا م الغزالي وقد حدثتكم عنه كثيرا ويعتبر من أ ع ل ا م مذهبنا بل من أ ع ل ا م علم الكلام و ا ل ف ل س ف ة والاصول م ن ط ق و ل في ا ل ا إمام ا ل ح ر ا و توفى ي ن ع ا م 478 من الهجرة. وسنتكلم امام ان شاء الله ك على ل ه الحرمين ة الا ولامام ل في ه ا الباع الطويل امام الحرمين في كتابه هذا ن ه ا ي ة المطلب ليعتبر م و س و ع ة ع ل م ي ة في الفقه المقارن ايضا فقه الخلافي شرح به كتاب مختصر المزني ومختصر المزني هذا ايضا من الكتب التي كانت ش ا ئ ع ة و ذ ا ئ ع ة في يوم من الايام حتى أ ن ه كانت إ ذ ا جهزت العروس يوضع في جهازها المصحف ويوضع معروضه مع المصحف مختصر الامام المزني صاحبه في مصر وروى عنه مذهبه الجديد ويعتبر ا ل إ م ا م المزني ناصر المذهب وفي نفس الوقت كان, الصاحب مذهب كان اماما ل ص ا ح ب ذ ه ب ك ن إ مجتهدا ا ً م ً من كبار مجتهدي المذهب عندنا و ل و آ ر ا ء ك ث ي ر ة خالف بها ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ولكن ا ل إ م ا م المزني مع خروجه عن أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي كثيرا ً ومع مخالفته ل إ م ا م ه في كثير من المسائل الفقهيه ا ل ا ج ت ه ا د ي ة ولكل مجتهد نصيب ما خرج خروج غيره من ا ل أ ئ م ة ا ل أ ر ب ع ة محمد بن نصر المروزي ومحمد بن جرير الطبري ومحمد بن المنذر فهؤلاء خرجوا خروجا كثيرا حتى صاروا أ ئ م ة مستقلين تركوا المذهب الشافعي صاروا أ ئ م ة م س ت ق ل ي ن ص ا ر ا المزلي ن بن نصر ذ ر ر ومحمد و م ا ل صاروا ائمة ن ص ا رحمه كل و ا د ن م م ج ت ه د الله م ط ق ا ا ا ا م م المزني م ر ح الله تعالى كان وسطا ما بين المقلده الذين اتبعوا الامام ا ل ش ا ف ع ي ة ولم يخالفوه ابدا وما بين الناس الذين خرجوا عنه خروجا مطلقا وصاروا من اصحاب المذاهب ا ل م ت ب ع ة المعروفه ة ولذلك يقول ل ذ في اصحابنا م ب إ ذ ا قال ا ل إ م ا م المزني قولا فهو صاحب مذهب له مذهب مستقل يعزى اليه ولا يعزى الى إ م ا م ه ا ل إ م ا م المزني اختصر كتابه مختصر المزني من خ ت ص ر ا ل م ز ي من أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي ولذلك قال في مقدمته اختصرت هذا من كلام الشافعي من معنى قوله مع اعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره فالامام المزني رحمه الله تعالى يعتبر من أ ل م ع اصحاب ا ل إ م ا م الشافعي في المذهب قال ا ل إ م ا م الشافعي ف ي ا ل م ز ن ناصر مذهبي فكان كما قال وكان ناصرا لمذهب ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى مع كونه له اراء خاصه هذا ما يمنع أ ن ه شافعي ملتزم ب أ ق و ا ل إ م ا م ه ولكن إ ذ ا وجد الدليل فيما يعتقد أ ن ه يخالف قول إ م ا م ه فانه يخالف هذا شان المزني وشان كل اصحابنا جميعا ما من واحد من المجتهدي المذهبي عندنا بل من ائمه الفتوى عندنا إ ل ا وله مخالفات خالف بها الامام الشافعي وما يظنه المتفيذقول نشوه هذا العصر الجهل الذي يظنه في ت انهم ر ي الإسلامي ي خ الفقه بجاهدهم ب و غ هذه ظنون الكاذبة ذ ظنون يتبعون ن يظنون أن إ م قول الشافعي ويتركون حديث, حديث, حديث النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ه ذ ا كذب وتخرص ولكن رسول ولكن رسول والسلام ليست المشكلة الإنسان الله الله الناس النبي عليه الصلاة كيف أن تتباين يجد حديث يفهم حديث في حديث فهم فهم فبعضهم يفهم ما ا يؤيد قول ش ف ع ع ي و ب ض ه م يفهم فهم آ خ ر فيخالف ا ل إ م ا م الشافعي ليس ت المساله انه عثر على الحديث أ و لم يعثر عليه الحديث موجود والشافعي ذكره في كتبه ولكن المشكلة أن الشافعي فهمه فهما وبعض قد آخر فيخالفوا إمامه ولا مانع في هذا وأنا مجتهدو مجتهدو المشكلة الشافعي فيخالف إلي الشافعية الاشتياب كتاب ذكرت فيه عدداً كبيرا أن مانع من أصحابنا فهما أصحابي إمامه هذا اسمه الشافعية عددا فهمه يفهم فهم في فيه قد آخر المجتهدين في المذهب عدد كبيب التراجب عدى في كبيب وذكرت لكل إ م ا م منهم ا ل ع ل د من ا ل أ ق و ا ل التي خرج بها على إ م ا م ه وخالفه فيها له آ ر ا ء م س ت ق ل ة ل أ ن ه في اجتهاده أ ن هذا الحديث يدل دلاله ت ا غير ا ل د ل ا ل ة التي فهمها ا ل إ م ا م الشافعي ولكل مجتهد نصيب ولكنهم لماذا ا ت س يقال الشافعي لان اجتهادهم وافق اجتهاد الشافعي ر أ و ا ان تفسيره للنصوص هو التفسير السليم صحيح ي ولذلك تبعوه وقلدوه ف م الصحيح ذهب ي يفرعوا يفرعون ه واذا ارادوا كانوا ان يفرعوا كان يفرعون على و ي ر م م م ه الله تعالى ج ع ا فما كان ا و د منهم كما يزخرف وكما يظن كثير من ا ل ج ه ل ة المعاصرين كانوا يتبعون ا ل إ م ا م الشافعي أ و ي ت ب ع و ن أ ب ا ح ن ي ف ة ويتبعون أ ح م د ويتبعون مالكا ويتركون حديث رسول الله من فعل هذا من علم أ ن رسول الله يقول كذا والشافعي يقول كذا وترك قول رسول الله ق و ل الشافعي إ ذ ا كان علم بهذا فهذا فزق وقد يصل ل د ر ج ة الكفر ما يقول ه واحد يقول لا إ ل ه إ ل ا الله و إ ن م ا هذه الخلافات ن ش أ ت من خلافهم في فهم الجليل ومن ف ه كلام ل ا ب ي عليه اكبر ل ل والسلام الإمام المزن الله تعالى قال الشافعى المزن ا ناصر و رحمه مذهبه فيه ا كان ناصر ن من كذلك ذ م ه الإمام الشافعى ومن أ ك ب المدافعين عنه مع ان الذي تولى ز ع ا م ة المذهب بعد ا ل إ م ا م الشافعي والامام إ م الشافعي و ا ل ش ا ما تفرت بواحد من أصحابه ف تفرث ع ي من إ ل ا و ك ا كما ن قال و للبيوت ذ ك قال ا ل أ ن ت تموت في حديدك وقال ا للربيع م مذهبي ز ن أنت ناصر ي ا و ق ل أ ن ت ر ا و ي ة كتبي وقال لابن عبد الحكم أنت أبيك أن فتجع فبعد إلى مذهب م انت ت الشافعي ا ل م ز ي صار ناصر المذهب ب و و م ا ت في في حديدي مات ا ل س ج ن وابن ع ب د الى ح ك م رجع إ ل مذهب أ ب ي ه إلى الإمام ل مذهب م ا ك وقال ربيع صار ر ا و ي ة ل ك ت ب ا ل إ م ان م م الشافعي هذه من فراثة الإمام الشافعي الإمام ا ت ق و ا فراثة ا ل م ؤ م ن ف إ ن ه ينظر بنور الله. ما تفرت بالامام ن و ر ل ه م تفرث بواحد ن أ ص ح ب إلا وكان ك احمد قل وقبل تقع ل أن ا م ن ة ب إ ا م م أ ح بن حنبل راه الشافعي في المنام و أ ر س ل إ ل ي رسولا يقول له اصبر على ا ل م ح ن ة التي ستقع فيها و ق ع ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل في ا ل م ح ن ة التي لا تخفى على أ ح د ا لبامل ت ي المزني رحمه الله كان عارما مجتهدا مناظرا محجاجا زاهدا ورعا متقللا من الدنيا وكان مجاب ا ل د ع و ة وكان إ ذ ا فاتته ص ل ا ة في ج م ا ع ة صلاها خمسا وعشرين م ر ة حتى يدرك ف ض ي ل ة ا ل ج م ا ع ة ف اجتهاده و إ ذ ا فرغ من م س أ ل ة في المختصر مختصر المزن عندما كان يكتبه صلى ركعتين شكرا لله تعالى قال أ ب و عاصم لم يتوضا المزن من حباب بن طولون في مصر ولا من تيزانه لماذا قال لانه جعل فيها سرجين والنار لا ت ط ف ر ه ف ويعتقد أ ن الماء الذي فيها نجس ما توضا منها ب د أ ص ي ل ة حياته ق ا ل عمرو بن عثمان المكي ما ر أ ي ت أ ح د ا من المتعبدين في ك ث ر ة من لقيت منهم أ ش د اجتهادا من المزني ولا أ د و م على ا ل ع ب ا د ة منه ولا ر أ ي ت أ ح د ا أ ش د تعظيما للعلم و أ ه ل ي منه وكان من أ ش د الناس صديقا على ن ف س ه في الورع وكان م أوسعهم ن في ذ ل على يقول أ ن ا خلق من أ خ ل ا ق الشافعي وتفقه ب ا ل إ م ا م المزني كثير من أ ص ح ا ب ن ا كثير جدا مثل أ ب ي بكر ا ل خ ل ا ل و أ ب ي سعيد الفريابي و أ ب ي يعقوب السراييني إ و أ ب ي القاسم الانماطي و أ ب ي محمد أ ن د ل س ي وغيرهم من أ ص ح ا ب ن ا وتردد اسمه في كل كتب المذهب قلما تجد كتابا ما تجد فيه قولا للامام إ م ل ز ن ي أو أ ر المزني ل إ ا ا م م ل فكثيرة م ه م ة م ش ه و ر ة منها الجامع الكبير والجامع الصغير والمنثور والمسائل ا ل م ع ت ب ر ة والترغيب في العلم والوثائق والعقارب و ن ه ا ي ة الاختصار والمختصر الذي اشتهر باسمه والذي يعتبر أ ط ل ى هذه ا ل س ل س ل ة التي نتكلم عليها اليوم من ن و ا د ر روايات المدن عن الشافعي التي لم يروها غيره قال كنت يوما عند الشافعي أ س ا ل ه عن مسائل بلسان أ ه ل الكلام قال فجعل يصنع مني وينظر اليه ثم يجيب عنها ب أ خ ص ر جواب فلما اختفيت قال لي يا بني أ د ل ك على ما هو خير لك من هذا قلت نعم فقال يا بني هذا علم أ ي علم الكلام إ ن أ ص ب ت فيه لم تؤجر وان اخطات به كفرت فهل لك في علم ان اصبت به اجرت وان اخطات لم تاتم قلت وما هو قال الفقه قال المدني فلزمته فتعلمت منه الفقه ودرست عليه قال المدني سمعت الشافعي يقول ما رفعت احدا فوق منزلته الا حط مني بمقدار ما رفعت منه وقال المدني سمعت الشافعي ة يقول من تعلم القران عظمت قيمته ومن نظر في الفقه نبل قدره ومن كتب الحديث ق و ي ة حجته ومن نظر في ا ل ل غ ة رق طبعه ومن نظر في الحساب جزل ر أ ي ه ومن لم ي ص ل نفسه لم ينفعه علمه وقال المزني سمعت الشافعي يقول أ ظ ل م الظالمين لنفسه من تواضع لمن لا يكرمه ورغب, ورغب في م و د ة من لا ينفعه توفي الإمام المزني عام ونفعنا ر ع س ت ي من الهجرة رحمه عنه ن الهجرة الله تعالى ورضي عنه وأرضاه ورضي و ب أ س ل ا ف ن ا جميعا وجعلنا من الذين يقتدون بهديهم و ي س ي ر و ن على منهجهم وسيرتهم فهذا مختصر الكلام في في هذه الكتب التي بدأها المزن بمختصره وأنهاها شيخ زكريق في كتابه الكلام الكتب التي الإمام المزن الإسلام أنطاري مختصل شيخ سلسلة زكريق منهج الطلاب وفي الدرس القادم إ ن شاء الله ن ب د أ ونشرع في كتاب المنهج ل ل إ م ا م النووي وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه